إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقومين وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 114. وعنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رب بِهِم لهم عذاب من رجس أليم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الف الكافرين بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْسَلُونَ 118. قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كون تُمْتَعِنُون هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّكُم نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آيات تتل عليهم فاستك بَوْتُم وَكُمْ تُمْقَوْمًا جَرِيمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُرْتُمْ مَا لَدَرِمَ ما السَّاعَةَ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 119. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم